لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تحدد هذه العلامة السرعة ب 70 كم في الساعة باعتبار أن العلامة مصحوبة بهذه اللافتة يطبق تحديد السرعة إذن بعد 300 متر منها